بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فقهر والرجز فهجر ولا تمنوا ان ولربك فصبر فإذا نطر في الناق فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعل له تمهيدا أم يطمع أم أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأغهقه صعودا إنه فكر وقدر فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ ثُمَّ نَظَرُ ثم عَبَسَ وَبَسَرُ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرُ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سحر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 فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا كِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا يُؤْتَى بِالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ويشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هُوَ وَمَا وما هي إلا ذكران البشر كاللا والقمر والليل إذ والصبح إذا أذفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس رهينة إلا أصحابا يمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نق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 117. كأنهم حمر مستنفرة 118. من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى منشرة كلا بل لا يخاف إنه تلكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة